غير ا ل موسوعه ل ي النابلسي ا ي آمين يا أيها ل ص ل ع ل إن ا ل ل ه مع ا ل ص ا ب ر ي ن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 و م ش س و ع ه النابلسي للعلوم ا إنا إ الاسلاميه ه م صلوات ر ب ه موسوعه ر ح م أ ل ئ م النابلسي للعلوم الاسلاميه ن ش ع ف موسوعه ن حَجَّ الْبَيْتَ ت م ر ف النابلسي ح يَطْوَّفَ للعلوم ا ل ا س ل ا م و ن ي ا ا ل ب ي موسوعه ا ب ي ن ا ب ل ن ا س ف ي ا للعلوم ك ت ا ب أ و ئ ك ي ل ن ه م ا ل ه ي ل ع ن ه ا ل ل ا س ل ا الذين ا م ي ن و فأولئك ا موسوعه النابلسي ا م للعلوم ه لعنة الله ل الاسلاميه ئ ك ة و ا ن ع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 لا إ إ لا هو ぜ إله في خلق ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض و ا خ ت ل ا ف ا ل ل ي ل و ا ل ن ه ا ر و ا ل ف ل ك ا ل ت تجري ي في ا ل ب ح ر ا م ا ي ن ف ه فأحيى به الأرض به بعد م و ت ه ا و ب ف ي ه ا من ك ل ن ا ب وتصريف ل ر ي ا ل ل ا ل و م ا ل ا س ل ا م ي ت و موسوعه ل النابلسي ن آمنوا أشد للعلوم ه ا ل ا س ل ا م و ه اذ يرون العذاب أن القوة, لله جميعا ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب اذ تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا و و ر أ ا العذاب وتقطعت ب ه م ا ل أ س ب الله ب و ق ا ا ذ ي ن أن لنا كرة فنتبرأ ن اتبعوا لو كرة م م م ك الحسنى تبرأوا منا كذلك يريهم الله ا س م ا م الله أ ع م ا ل ه م ح س ر ر ا وما ا ت عليهم ي هم ب خ ج ن من الآخرين